Allah'u Ekber Allah'u Ekber Alhamdulillah, Rabbil Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaw يا نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكم أهلكنا من قرية بطِرَت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تُسْكَم من بعدهم إلا قليل وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ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 شاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه لقيه كما متعهوا متاع الحياة الدنيا Maka, itu adalah hari kebangkitan dari orang-orang yang berkhianat, dan hari mereka dipanggil, maka mereka berkata, "Di mana orang-orang فبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأبصار صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يلقى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 يَسْرُدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عليكم وَرَسَمَ دَنَا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل ونهارا لتسكنوا فيه ومن رحمته جعل لكم الليل ونهارا لتسكنوا فيه ولتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدة حق لله، فعلموا أن الحق لله وظل عنهم.